إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده سبحانه حمد يكون لإنعامه مجازية ولإحسانه موازية الحمد لله كم فينا لخالقنا مواهب ليس يحصي شكرها أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. جعل للبأساء آفاق سهالة وللضرائ يقين سيالا وللشدائ ذا مادو وأجالا وأشهد أن نبينا وسيده محمدا عبد الله ورسوله أسوت البرية رجاء ووفالا وبشر وآمالا صل الله وسلم وبارك عليه بكر وآصالة وعلى آله وصحبه المستبقيين مكارم وأفضال والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يكون للعالمين مآل أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فإن الله جعل لمن اتقاه المخرج مما يكره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 ولا خير في طول الحياة وعيشها إذا أنت منها بالتقى لم ترحلي معاشر المسلمين في ظل الأزمات المتراكمة وأمواج التحديات الحالكة المتلاطمة وانتشار أضاليل الهوى وأباطيل المنا تبرز قضية مؤرقة فاتكة للنفوس ممزقة هاتكة تحدث بفئام من الناس إلى الولوجي في غياب معدومة الرغائب من اليأس والقنوب والإدلاء في سراديب الإحباط وبين هذا وذاك يتقلب أناس نصب أشريعتهم لرياح التشاؤم واليأس وزوابع الإحباط والبأس. هذا الداء العبال الذي ما ألم بأمة إلا أو بقها. ولا بأفرادٍ إلا في التبار أوهقها ومما يزيد الطين بله والداء علّة في إذكاء خطره وانتشار ضرره ضحالة الوعي والفهم وانصراف كثير من الناس عن العلم وأهله وانسياق كثيرين خلف الشائعات المغرضة والأراجيف المضللة لذا لزمت يا عباد الله وقفة جادة بعزيمةٍ مُتماسكةٍ صادَّة لرياح اليأس العاتية التي تضرب بجنبات الأمة وتكاد تعصف بكثير من شبابها وفتياتها وتذهب بهم مذاهب شتى بلا أين ولا حتى إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب معاشر المؤمنين اليأس والقنوط صدفة من حلك الظلام اليأس والقنوط صدفة من حلك الظلام لذلك زجر القرآن الكريم عن هذه الصفة القاتمة المخلقة. وهذه الخصلة الفئيسة المزلزلة وحشر الموسومين بها في زمرة الضالين وجعل أهل اليأس من القوم الكافرين قال سبحانه ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وقال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فيا أيها المتشائمون القانطون حنانيكم بأنفسكم وإرواداً بأمتكم يا من تناوشتهم سهام الإحباط والقنوط واجتالتهم رياح الضلال والشكوك هلموا إلى معين الإسلام الرقراط وتوحيده النقي الخفاق هلموا إلى أفياء السعادة والبشر والتفاؤل والأمل أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فتحة الأمل فكم في ديننا من بشائر وبشريات ومفاتيح للتفاؤل والآمال المباركات يقول سبحانه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا وإن من أعظم ما يجدد الأمل في النفوس قول الحق سبحانه فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فقد أكد وجود يسرين مع العسر ولن يغلب عسر يسرين نعم لنا الله مولانا نؤمله عند الرخاء وفي الشدات والنوب رب يغار ومن يطلبه يدركه لا ارض تقيه ولا قصد إلى هربي إخوة الإسلام لا بد أن نعيش الأمل والتفاؤل عملا بتعاليم ديننا الحنيف وتحقيقا لمقاصد شريعتنا الغراء من تحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها وتأسيا بهدي المصطفى العظيم صلى الله عليه وسلم لقد كانت حياة رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام أسماء نموذج عملي للتدرع بالتفاؤل والأمل والاستبشار في أحلك الأزمات والنوازل والملمات حتى كان صلى الله عليه وسلم ليبشر أصحابه ويقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عز يعز الله به الإسلام وذلاً يذل الله به الكفر أخرجه الإمام أحمد في المسند وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل يا رسول الله قال الكلمة الطيبة متفق عليه وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعض أصحابه في أمر يوصيهم بقوله بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا أخرجه الإمام مسلم وعن أبي ابن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا وعلمنا الإسلام فالله نحمده أمة الأمل والتفاؤل ليكن منكم بحسبان أن الأمل والتفاؤل مفردات أخاذة لمدلولها أثر واعتبار ولفحواها كنهم واختبار وإلا كانت ضربا من الأوهام وأضغاث الأحلام وذلك لا يشوبها رنق الخمول والتعطل ولا كدر التواكل والتبطل وإنما تتواشج فيها أعمال القلوب بأعمال الجوارح فالامل عباد الله نبراس في مجاهل الحياة وفجر ساطع في دياجير الكربات وهل حقق الأنبياء الكرام عليهم أفضل صلاة وأزك سلام النصر والتمكين إلا بالتفاؤل والأمل والصبر واليقين والعمل وهم صفوة الأنام وما لقوا من الأوصاب أشق من الصاب فبلغوا الرسالات ونشروا الهدايات مكث نوح الفسنة إلا خمسين عاما في دعوة قومه ولم يفقد الأمل وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم لم يفقد الأمل مع أقوامهم ومكث يونس عليه السلام في الظلمات ولم يفقد الأمل ونادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وهل بلغ عباقرة التاريخ ونوابغ الزمان وفلتات بني الإنسان ذر الحضارات والأمجاد إلا بحداءات التفاؤل الشفيف ونجاه والأمل المعشوش بالوريف إلى متظل في قلق تلاحي. أمال اليأس عندك من رواحي فلا ينجيك من شر الليالي إذا نصبت كآمال فساحي. فاطرحوا عباد الله عن أنفسكم الكسل والونى وخذوا بأسباب الفلاح والنجاح من التوكل والجد والاجتهاد فغوال الأماني. لا تدرك بالتواني وأن يدرك العوالي الفدم العاني، فالامل رسالة وعمل لا تلاوم وكسل ولا جدل وفقدانه باعث على مجافات الاعتدال والوسطية والوقوع في الغلو والتكفير والتدمير والأعمال الإرهابية. أو الجفاء والتنصل من الثوابت والمحكمات الشرعية والمسلمات الدينية والقيمية متفائل يا قوم رغم قنوطكم إن السماء تهمي فيحيى الوادي هذا يقيني وهو لبل الصدى والكأس غامرة لغلة صادي وأبلغ من ذلك وأعز قول المولى جل وعز ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا يرى من فزع رهن أسى يقينه كالطود في القلب رسى يبصر في غور الخطوب قبسا من نصرة الله إذا مستيأسى معاشر المؤمنين ومن روائع الأمل وبديع التفاؤل ما دبجه يراع الحمد والشكر والثناء والذكر على جبين التاريخ من أبهر مواقف النبل ومآثر المؤاسات والتآخي التي سطرتها بلاد الحرمين الشريفين رعاة ورعية في التخفيف من جراحات إخواننا المرزوئين والمصابين ونصرة الحق على الباطل والعدل على الظلم مهما عثى وتجبر وبغى أهله فكانت إعادة الأمل بعد عاصفة الحزم نورا يضيء البصائر والأبصار ويبعث في النفوس البشرة والضياء بعدما آتت عاصفة الحزم ثمارها وحققت أهدافها لرد اعتداء عصابات البغي والطغيان مما مردو على الظلم والعدوان وانقلبت على الولاية الشرعية وخدمت أجندات خارجية. تريد أن تزرع بذور الطائفية الإقليمية المقيتة في المنطقة برمتها فيعاد الأمل رسالة ومنهج وعمل لعلهم يثوبون إلى رشدهم ويعودون إلى صوابهم ولتتاح فرصة البناء والإعمار والإغاثة والإيثار وتضميد الجراح وتحقيق دروب الصلاح والنجاح والفلاح ويأتي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية امتدادا للدور الرائد لبلاد الحرمين الشريفين ورسالتها الإسلامية والإنسانية والعالمية وإنه بحق لمأثرة تأريخية ومفخرة إنسانية ومبادرة حضارية ونقلة إغاثية نوعية في السجل التاريخي الحافل لسلمان الحزم والأمل والعزم والعمل جعله الله في موازين أعماله الصالحة إنه جواد كريم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الراجقين بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدًا يعمُر القلب تفاؤلًا وإشراقًا وأملًا غدَّاقًا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير من دعا إلى التفاؤل وحسن الآمال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم المآل أما بعد فيا عباد الله اجعلوا التقوى عماد قلوبكم وجلاء أبصاركم واحذروا وإن كثرت الأزمات القنوط والاستئاس إخوة الإيمان حسبنا حافزا للمبشرات والطموحات البلجاء وهاديا إلى مضارب الفأل والأمل والرجاء أن نكاشف اليأس والعناء رب الأرض والسماء اليأس يقطع أحياناً بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الفارج الله فيا شباب الأمة اليافع تفاعلوا بمستقبل مشرق زاهر واجتهدوا في حضركم لتنعموا بما هو آت حتى لا تندموا بعد الفوات على الرجاء يعيش الناس كلهم فالدهر كالبحر والآمال كالسفن وإلى أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات خذوا بأسباب الأمل والنجاح وسترونه بإذن الله يطرق بابكم ويتوطن أكنافكم وأعطافكم حقق الله لكم النجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة وإلى جنودنا البواسل وأبطالنا الأشاوس يا جنود الإسلام يا من تحوضون عن حمى الحرمين الشريفين يا من تذودون عن حمى الحرمين الشريفين هنيئا لكم الرباط والجهاد في سبيل الله وأبشر بالنصر المبين والعزة والرفعة والتمكين إنها سنة الله في خلقه فأتهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، ولنبل ونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأخباركم وإلى إخواننا في اليمن السعيد. هني أنكم إعادة الأمل، فهو فرصتكم الذهبية فلا تضيعوها، واتحدوا على الأمن والاستقرار والشرعية ونبذ الفرقة والمزاع والطائفية. جعل الله الأمل حليفكم والخير والسعد أليفكم وليتدرع بالأمل العليب المضطهدون في دينهم في الأرض المباركة فلسطين وحول المسجد الأقصى وفي بلاد الرافدين وفي الشام الأبية وأراكان الصابرة وفي كل مكان حقق الله لهم النصر والظفر بمنه وكرمه فأبشروا أبشروا وأملوا، فالأمل منهج قرآني ومسلك إيماني ومطلب إنساني وإعادة الأمل رسالة إلى الأمة بأسرها في جميع مجالاتها وأحوالها، تفائلوا بالخير تجده وتطلعوا دائما إلى أرج الاميراج وبشائر الاملاج، تحقق مقاصد دينكم. وتصيب سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وتحوز الخير في دينكم ودنياكم وأخراكم وتسعدو أنفسكم وأوطانكم ومجتماعاتكم وأمتيكم وإذا دهتك من النوائب شدة وخشيتها لا تيأس أعد الأمل وإذا أردت نجاح ما أملته. لا بد من أن يقتضي الأمل العمل هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا فقال تعالى قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسل مبارك على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين الرحمة المهداة والنعمة المصداة نبينا محمد ابن عبد الله ورض اللهم عن خلفائه الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعن الطاهرات أمهات المؤمنين. والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمةك يا أرحم الراحمين اللهم آعز الإسلام والمسلمين اللهم آعز الإسلام والمسلمين اللهم آعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركيين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا وديارنا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق إمامنا إلى ما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة اللهم اجزه خير الجزاء على ما قدم ويقدم للإسلام والمسلمين اللهم وفقه ونائبيه وأعوانهم إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم وفق جميع أولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا سميع الدعاء اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا ووحدتنا واستقرارنا ورخاءنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغير فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اشر مرضانا اللهم اشر المرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ننصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم منصرهم في فلسطين اللهم منصرهم في المسجد الأقصى يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز اللهم كل إخواننا في العراق وفي بلاد الشام وفي آراكان اللهم أعد لليمن السعيد سعادته وخيراته وبهجته وأمنه واستقراره يا ذا الجلال والإكرام وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين